في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرون ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهر ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ذنب بنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يؤجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى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 وعن الشمال عزين أيضمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم من الأجداث سراعا كأنهم لا نصف يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون